ا ل م م ل ك ة ا ل ع ر ب ي ة ا ل س ع و د ي ة و ز ا ر ة المعارف ا ل أ م ا ن ة ا ل ع ا م ة ل ل ت ر ب ي ة ا ل خ ا ص ة ا ل م ك ت ب ة ا ل م ر ك ز ي ة الناطقه ة بالرياض ذ ا ا ك ت ب تغريب ا ل أ ل العلمية لفضيلة الشيخ ق ا ب ب ك ر بن عبدالله أبو ز ي د ا ل الأول الوجه الأول ش ر ي ط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله العلي الكبير و ا ل ص ل ا ة والسلام على نبيه الامين وعلى صحابته اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان و ا ق ع ة الالقاب ا ل ع ل م ي ة وغيرها من الالقاب ا ل ف خ ر ي ة والاداب في الالفاظ هي من مسائل العلم التي عناها العلماء قديما وحديثا بالبحث والتوجيه تبعا واستقلالا على اختلاف مشاربهم مفسرين ومحدثين وفقهاء ومؤرخين و أ د ب ا ء ف أ ف ر د مبحث ا ل أ ل ق ا ب شيخ ا ل إ س ل ا م ابن تيميه ة ر ح م الله تعالى في رسالته ا ل م ش ه و ر ة ر س ا ل ة في ا ل أ ل ق ا ب وذكر ابن عابدين في الحضر و ا ل إ ب ا ح ة من حاشيته أ ن بعض ا ل م ا ل ك ي ة أ ل ف ر س ا ل ة في المنع من ا ل أ ل ق ا ب بشمس الدين ونحوه وفي الجواهر والدرر للسخاوي الأول وأنها أول وأن أول لقب هو صفحة في المضافة في الدين الدين الجزء الألقاب القرن الخامس إلى لقب علاء مهم حدثت بحث 48 و ل ل أ ب ي ب اللغوي المشهور محمد كردعلي م ح ا ض ر ة باسم ا ل أ ل ق ا ب ا ل ع ل م ي ة ضمن كتابه القديم والحديث س ط ح ة 98 و200 و ل ل ع ل ا م ة أحمد تيمور ب ا ش ا ك ت ا ب ب س م م الرتب والألقاب ا ل ص ر ي ة لرجال الجيش و ا ل ه ي ئ ا ت ا ل ل ع م ي ة والقلمية م ن ذ عهد عمر عنه الله أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الفاروق وللعالم غ و محمود تيمور ي م كتابه ج م ح ا ا ر ة و ل ل ل ع الفاضل نور الحسن ابن السيد صديق خان كتاب حافل باسم الجوائز والصلاه في الاسامي واللغات وفيه مباحث للالقاب والاداب ا ل ش ر ع ي ة في الالفاظ م ه م ة وللأستاذ حسن الباشا حسن باسم كتاب ا ل أ ل ق ا ب ا ل إ س ل ا م ي ة و آ خ ر باسم الفنون ا ل إ س ل ا م ي ة والوظائف على ا ل آ ث ا ر ا ل ع ر ب ي ة وللشيخ طه ا الولي البيروتي مقال بعنوان ا ل أ ل ق ا ب عند العرب والمسلمين كما في م ج ل ة اللسان العربي في صفحة الجزء الثامن صفحة 89 إلى و100 و100 وبحثها ابن القيم في مواضع منها في اوائل الجزء الثاني من كتابه النافع العظيم زاد المعاد وفي ثنايا كتبه ت ح ف ة المودود في احكام المولود والوابل الصيب والداء والدواء ومدارج السالكين وبدائع الفوائد ومفتاح دار ا ل س ع ا د ة فاتحة وفي الاول من إعلام الموقعين الجزء اعلام من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 وقوله تعالى فقولا له قولا لينا من س و ر ة طه ا ا والمحدثون يعقدون أ ب و ا ب ه ا في كتب ا ل أ د ب والرقاق من مؤلفاتهم ا ل ح د ي ث ي ة وفي تراجم النووي على صحيح مسلم قال كتاب ا ل أ ل ف ا ظ وفي مصنفات أ ه ل الاصطلاح منهم واداب العالم والمتعلم تبيان أ ل ق ا ب المحدثين وفقهاء م بعضهم ا استضرادا يلحق بذلك استضراداً عند و ا ل ش ر ي ع ة ا ل م ط ه ر ة يذكرونها عرضا في مباحث ت س م ي ة المولود واخريات الجهاد وباب ا ل ر د ة ونحو ذلك في مناسبات ف ق ه ي ة كمباحث القضاء والفتيا ة وقد والاباحة عابدين بحثها ابن في من حاشيته في الحضر بحثا حاشيته الحضر الخامس مستفيضا من ع في في م م ت وبما ل الشيخ محمد الحامد رحمه الله تعالى خ ص ه رحمه ا في محمد ت ك ه ردود و100 و100 و على أباطيل إلى ب صفحة 28 إلى 29 أ ن ه ا من مباحث ا ل أ د ب في ا ل أ ل ف ا ظ فقد أ ت ى العلامه النووي على ج م ل ة ص ا ل ح ة منها في كتابه ا ل أ ذ ك ا ر وبسط الحافظ بن حجر القول في ش أ ن ه ا في أ م ا ل ي ه عليها وقد افرغ ابن علان المكي جل امال الحافظ في شرحه على الاذكار وهو مطبوع وانظر المدخل لابن الحاج الجزء الاول صفحة الى 300. ويجد منعم النظر في مصنفات اهل الاثر بحوثا عارضة في هذا كما في في الرد الوافر لابن ناصر الدين الدمشقي ويجد صفحة في في في منعم وفي ر س ا ل ة البدر العيني الروض الزاهر وفي تنبيه الغافلين لابن النحاس صفحة 91 إلى 92 وعنه أفاد و300 إلى اللكنوي في في الفوائد البهية صفحة 39 وفي كتاب السامي في الأسامي لأبي وعنه كتاب في وفي في الميداني وكتاب المرصع الفضل الأثير جهود م ح ر ر ة في ذلك وفي ثنايا صبح ا ل أ ع ش ا للقلق شندي كما في فهارسه ا ل م ط ب و ع ة مجددا في م ج ل د ة مستقله ة سنة وفي الصابوني المعروف الفوطي المتوفى و700 في الفضل لأبي الشيباني البغدادي الحنبلي كتاب الآدات الألقاب الرزاق ابن بابن عبد مجمع معجم أحمد ل ل ج ر ة وكتاب القاب الشعراء لابن حبيب وفي الجزء ا ل أ و ل من ر ي ح ا ن ة ا ل أ ل ب ا ء للخفاجي ونقط العروس لابن حزم وفي أخريات الخامس من البحر الزخار للمرتضي وفي كتاب التنبيه والإشراف للمسعودي الجزء الأول و300 وتاريخ للسيوطي صفحة الخلفاء أخريات للمرتضي التنبيه الخامس الزخار البحر كتاب الجزء من صفحة عشر وفي محاضرات الراغب الجزء الثاني ص ف ح ة خمس و م ئ ت ي ن وفي كتاب اباطيل واسمار لمحمود شاكر الماعه ة ع ن ا وكتاب في الهواء الطلق ب في صفحة لامين نخلة ر عنها و ث م ا ي وفي كتاب حكم الإسلام في الاشتراكية للبدري ن ن و كتاب حكم الاسلام م ا الاسلام الحكم ج لمحمد اسد في وفتاوي رشيد ر ض صفحة 59 و 31 و 800 و 57 و و و ر ب ا ن ي ة لا ر ه ب ا ن ي ة للندوي وفي م ج ل ة مجمع ا ل ل غ ة بدمشق مقال باسم ا ل أ ل ق ا ب ا ل ر و م ا ن ي ة عند قدماء العرب الكرملي المجلد الأول عام 21 و 900 للنيلاد وفيها أيضا من المجلد الرابع عام من و و اربعة وعشرين ع و ت س مقال ا ئ ة والف للميلاد م باسم مميزات الالقاب للملوك وارباب الخطط والعمل لسليم عن موري ومحاضرة باسم الالقاب والتشريفات لعارف النكدي عام ستة وأربعين والف للميلاد مجلة المنار مقال لقب الاديب باسم ستة وتسعمائة باسم موري واربعين وفي ومحاضرة عام من محاضرات مجمع دمشق عن الجزء الاول ص ف ح ة ست وثلاثين و م ئ ة وفيها ايضا في الجزء الاول صفحه تسع و س ب ع م ا ئ ة بعنوان الالقاب والرتب في فرنسا وفي مواضع واصله وهو وفوائد جوامع وهذه لطائف في فين التراتيب الادارية للكتاني واصله الذي بني عليه للخزاعي وهو تخريج الدلالات السمعية لطائف وفوائد جوامع في ذلك وهذه الكتب غيظ من من الدلالات ذلك الكتب وفيها وفي غيرها مما لم يذكر ما يعين الناظر في هذه ا ل م س أ ل ة للكشف عن تاريخ تطوراتها ومعانيها المصطلح عليها وبيان مواقعها من ل غ ة العرب وبالتالي يحصل ترتيب الحكم ب أ م ا ن وهذا هو السبب ا ل أ و ل في استعراض مواطن هذا البحث وسبب آ خ ر وهو أ ن يعلم الذين يحسبون البحث في هذا لا يستحق أ ن يبرا له القلم أ ن ه عند, عند ذوي العقول ا ل ز ك ي ة و ا ل آ ر ا ء ا ل ر ص ي ن ة عظيم ف أ و ل و ه تلك ا ل ع ن ا ي ة من البحث والتحقيق ولتكون على ما أ ق و ل شهيدا ومن لطيف أن الأمير من تحمل أن الصنعاني أنشد لطيف الاستطراب الوضيعة من الألقاب التي تحمل التزكية في مثل نور الدين ونحوه ج م ل ة أ ب ي ا ت م س ط ر ة في ديوانه منها قوله تسمى بنور الدين وهو ظلامه وهذا بشمس الدين وهو له خسف وذا شرف ا ل إ س ل ا م يدعوه قومه وقد نالهم من جوره كلهم عسف رويدك يا مسكين رويدك يا م سوف ك ي ن س ترى غدا إ ذ ا نصب الميزان وانتشر الصحف بماذا تسمى هل سعيدا وحبذا أ و اسم شقي بئس ذا ذلك الوصف ف و ا ق ع ة ا ل أ ل ق ا ب إ ذ ن ق د ي م ة في أ ص ل وجودها واتساع د ا ئ ر ة التلقيب و ح د ي ث ة بحدوث بعض ا ل أ ل ق ا ب وتجددها وذلك بانتقال الغربي منها إ ل ى الصعيد الشرقي ل ك ث ا ف ة عوامل الاتصال بين المشارق والمغارب و س ر ع ة ت أ ث ر بني جلدتنا بكل وافد غربي حتى في الفاظ م و ل د ة تلوكها السنه الوافدين منهم فيقذفون بها آ ذ ا ن المجتمع فما تلبث تلكم ا ل أ ل ف ا ظ ا ل م ؤ ذ ي ة ل أ ه ل اللسان العربي ج م ل ة وتفصيلا و ا ل م ر ف و ض ة من حيث المبدا لدى ح م ل ة ا ل ش ر ي ع ة ا ل م ط ه ر ة إ ل ا وقد أ ص ب ح ت س م ة من السمات في درج الكلام شفاها او تحريرا فازدادت ا ل م ح ن ة في ه ج ن ة اللسان العربي وطغت مولدات التغريب على ل غ ة ا ل ق ر آ ن فعظم العدوان على بنت عدنان و ن د ر الاخذون ب ا ل ث أ ر ا ل م و ق ض و ن لامتهم من تغريب اللسان فاشتدت ا ل ا ز م ة واصبح سراج الامل يضيء ا ض ا ء ة خ ا ف ت ة تناكدها رياح الخوف و ا ل ي أ س لتضافر عوامل التغريب في سائر مقومات ا ل ا م ة ا ل ا س ل ا م ي ة في بنيتها واخلاقها وخططها ا ل إ ن م ا ئ ي ة وعلى مسارب تلكم التبعيات لفتنه التغريب ا ل ه ا د ر ة نفذ إ ل ى ا ل أ م ة في شكلها وجوهرها ذ ر و ب من التفاعل والصراع والتفكك والانحلال حتى أ ط ل ق على ر ق ع ة البلدان ا ل ع ر ب ي ة قوس ا ل أ ز م ا ت وبه أ ص ب ح معظم العرب المسلمين أ ص ل ا ودارا ولسانا يفتكون ب أ ن ف س ه م حتى صار غالبهم جسدا بلا روح وهم مع ذلك مبتلون ب أ ع ظ م ب ل ي ة وهي موت قلوبهم ولكن لا يشعرون وفي هذه الورقات لا أ ل ج في تجسيد هذه المعضلات ولكن من خلال ما صدرت به هذه ا ل م ق ا ل ة أبدي نظرة ولكنها م ت أ ن ي ة في عامل تغريب اللسان محاولا أ ن أ ص ل بها تلك الرحم رحم لغه ا ل ق ر آ ن الكريم بعد أ ن قطعتها يد التغريب وفي خصوص و ا ح د ة من قضاياه وهي التغريب ل ل أ ل ق ا ب ا ل ع ل م ي ة و إ ن من يبدي في هذا ت أ ل م ا لا ينبغي بحال أ ن ي ن ح ي ب ا ل ل ا ئ م ة عليه ل أ ن معه قيام دليل مادي على صدق دعواه و ت أ ي ي د معنى ذلك أ ن معالم ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة تضعف مناظرها أ م ا م ح د ق ة العين ا ل ب ا ص ر ة ولا تكاد تدق ط ب ل ة ا ل أ ذ ن في جل ميادين ا ل ح ي ا ة فهذه الشوارع ا ل ت ج ا ر ي ة في ديار ا ل ع ر و ب ة ومنازل ا ل إ س ل ا م يجدها الناظر مشحونه بالعناوين و ا ل أ س ا م ي واللغات التي لا يمكن بحال أ ن يرضاها أ ه ل اللسان العربي بل إ ن طابع الاستفزاز يبدو عليها واضحا وما هذا والله إ ل ا من م ل ا ع ب ة العقول ا ل أ ج ن ب ي ة لعقولنا وتمزيقها لذاتيتنا على أ ر ض ن ا و أ م ا م أ ب ص ا ر ن ا وبصائرنا ا ل ض م ي ن ة وهؤلاء الدارسون في ميدان التعليم يتلقون من أ ل س ن ة مدرسيهم على كراسي التعليم وردهات النوادي الفاظا صارت في مجال التعليم من المسلمات في الاصطلاح ولا تكاد تجد لها منكرا مع انقطاع ا ل سندها عن ذ ا ت ي ة ا ل إ س ل ا م و أ ص ا ل ه ا ل ع ر و ب ة وهل هذا إ ل ا قطع ل ف ت ي ة المسلمين عن عامل الاتصال بمجدهم ا ل أ ث ي ل فالله طليب قطاع الطريق وحسيبهم بل إ ن ذلك الاندفاع الرهيب قد وصل إ ل ى ت س م ي ة المولود فانتشرت ا ل أ س م ا ء ا ل غ ر ب ي ة المتنافره لمواليد اهل ا ل إ س ل ا م انتشار النار في الهشيم ورغب فيها المغبونون ر غ ب ة المؤمنين الصادقين في رحمه ة ا ل ل الله ر ورغب ح ي فيها م ا م المؤمنين الصادقين في رحمة غ رغبة ب و و ن ن الصادقين ا ل ل في الرحيم و أ خ ي ر ا ف إ ل ى ما يقوله حافظ إ ب ر ا ه ي م في م ق د م ة كتاب البؤساء إ ذ يقول كما نقله عنه المنفلوطي في مختاراته ص في ح ة مثاني ك ل م ة له ح ا ف ل ة في التعريب و ا ل ت ر ج م ة قال واها واها لهذه ا ل ل غ ة التي أ ص ب ح ت بين أ ع ج م ي ينادي ب و أ د ه ا وعربي يعمل على كيدها ومن بطول اليوم تترجم نظر في بطول تلك الكتب التي الكتب تلك ر أ ى هذه ا ل غ ا د ة ا ل ش ر ق ي ة وهي على فراش موتها تندب خدرا قد ابتدلته ا ل أ ق ل ا م وسترا قد هتكته ا ل أ و ه ا م وقد فتحوا لها في بطون هذه الكتب قبورا وخاطوا لها من تلك الصحف أ ك ف ا ن ا وهياوا من هذه ا ل أ ق ل ا م أ ع و ا د ا وما هو إ ل ا أ ن يثني ذلك الغربي بدعوته حتى يسرع إ ل ى جنازتها أ ه ل ه ا وذو قرابتها انتهى وقد كفانا العلماء رحمهم الله تعالى قديما وحديثا بيان حكم ا ل إ س ل ا م في التشبه ب أ ع د ا ء الله ومجاراتهم في أ ن و ا ع السلوك والتصرف والمعروف بلسان العصر باسم التغريب قال المؤلف في ا ل ح ا ش ي ة التغريب وهو نزعة ثقافية يتطلع من خلالها الشرقيون بكل إعجاب الى دول الغرب كمثال يحتذى به في جميع مجالات الحياه ة تيمية مخالفة انظر التحديث والتغريب لغوث الانصاري ثم قال المؤلف ومن اعظم ما الف كتاب شيخ الاسلام ابن الله تعالى اقتضاء الصراط المستقيم ومن رحمه لغوث ذلك اهل الجحيم وهو مطبوع ومتداول والحمد ل ل في شيخ ثم وهو مطبوع وفي ل ل الدمشقي حسن التنبه إلى أحكام التشبه غ ز ي الظاهرية كتاب أحكام مخطوطات بدمشق وثق الله من حسن الله وثق و تفسير قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي من سورة الإسراء القرآن من هذا يهدي هي للتي أقوى سورة في أ ض و ا ء البيان لشيخنا ا ل ع ل ا م ة محمد ا ل أ م ي ن الشنقيطي رحمه الله تعالى ما ينير السبيل في هذا الباب وفي خضم تلكم ا ل م آ س ي التي عظم خطرها وطار في المسلمين ا ل شررها ف ت ن ة لا تزال تضرم نارا كل بيت من حرها اليوم صالي في ذلك اتناول ف ت ن ة التغريب للالقاب ا ل ع ل م ي ة وقد القت منها حبالا وعصيا كثرى وعلى وجه الخصوص نقبا علميا قذفت به في ع ا م ة ديار الاسلام ثم تغلغل حتى ضرب بجيرانه في وسط ج ز ي ر ة العرب فوقعت منه ا ل و ح ش ة اياما ثم ا س ت م ر أ حتى اصبح عليه ك ظ ي ض من الزحام يخب فيه اقوام ويضع اخرون وزاد في ا ل ز م ا ن ة ع ل ة والطين ب ل ة ان صار غالب الحاصلين عليه يقدمون به أ س م ا ء ه م في محراتهم تصريحا بلفظ الدكتور أ و رمزا إ ل ي ه بحرف د ا ل ويتلفظون به عند التعريف ب أ ش خ ا ص ه م وما هذا إ ل ا من الذوق الهالك و ا ل م ن ا ك د ة ل أ ه ل اللسان العربي وعلى أ ر ض ي ت ه وهل هذا إ ل ا أ ث ر إ ع ج ا ب بالنفس وما ا ل إ ع ج ا ب بالنفس إ ل ا أ ث ر ضعف لم تتناوله ا ل ت ر ب ي ة بتهذيب ولم يكن والله يخطر ببال ولا يدور في خيال أ ن الزمان سيجيئه المخاض فيضع بين هؤلاء المسلمين ذلكم الوليد التغريب فيستظهرونه ويستنبطونه وكان أ م ر الله قدرا مقدورا وإنه من باب العتب الجميل و ا ل أ خ ذ ب أ ط ر ا ف الحديث مع الباحثين أ ق و ل إ ن العجب لا ينقضي حين ترى اللغوي ا ل أ د ي ب تشتد ث و ر ة غضبه من طغيان ا ل أ س ا م ي واللغات ا ل م و ل د ة و ا ل غ ر ي ب ة ا ل ه ز ي ل ة ويصيح ب ا ل د ع و ة إ ل ى التعريب ورد العامي إ ل ى الفصيح ثم يكون هو أ و ل ناكث للعهد فيرسم على ط ر ة كتابه أ و بحثه ومقاله هذا اللقب ا ل أ ج ن ب ي من كل وجه و إ ن العجب يمتد حين ترى العالم الفقيه تشتد ثورته في ذلك كذلك ويضيف بحكم اختصاصه أ ن ه لا يجوز إ ط ل ا ق المصطلحات ا ل ع ل م ي ة ا ل د خ ي ل ة على علوم ا ل ش ر ي ع ة مثل إ ط ل ا ق لفظ ا ل أ ح و ا ل ا ل ش خ ص ي ة على أ ح ك ا م النكاح وال... والفرق ونحوها ثم هو يشتد تعلقه بهذا ا ل ن ق ب من كل وجه وما هذا الا من استبدال الادنى بالذي هو خير وذلك الخير هو لقب أبو, ابو الانبياء وعمود العالم نبي الله ابراهيم عليه السلام اذ قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم م في ي شأنه ابونا ه ب ر شيخ ا ل أ ن ب ي ا ء وبعد وصول هذه ا ل ر س ا ل ة في طبعتها ا ل أ و ل ى إ ل ى رصيفنا الشيخ أ ح م د بن الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد بعث إ ل ي ب ر س ا ل ة في الخامس عشر من الشهر الرابع س ن ة ثلاث و ا ر ب ع م ا ئ ة و أ ل ف ا ل ه ج ر ة م ط و ل ة م ش ف و ع ة بهذين البيتين من قوله استبدلوا لفظ الفقيه بغيره ومن الغريب محدثون د ك ا ت ر ة والله لو علم الجدود بفعلنا لتناقلوها في المجالس ن ا د ر ة و إ ن م ر ا ر ة التحول الخطير لتشتد حين يكون الحصول على هذا اللقب الغريب يزيد في ارتفاع ا ل ق ي م ة ا ل أ د ب ي ة في الوسط الاجتماعي ويكون مقياسا ومعيارا ل ل ت أ ه ي ل و إ ن كانت أ ح ي ا ن ا لا ت أ د و أ ن تكون كمناظر السينما و ا ل ت ل ف ز ة في الوهم والتخييل بينما من هو أ ع ل ى منه في العلم كعبا و أ ك ث ر ر ز ا ن ة و أ ر ج ح عقلا لا يكون كذلك لعدم نيل هذا ا ل ن ق ب وعليه اصبح ث ل ة من المسلمين يعيشون يوم التغابن ي على حساب هذه ا ل و ر ق ة ا ل م ق و ا ة ومن ابصر علم ولهذا تجد في البلدان ا ل غ ر ب ي ة التي ترى ان المقياس ل ت أ ه ي ل الموظف للعمل هو ماذا عمل تجد فضل السبق و ا ل ج و د ة في الانتاج على البلدان ا ل غ ر ب ي ة الاخرى التي تقول عن الموظف ماذا يحمل من مؤهل يقول بعض الكاتبين وهو الأستاذ علي جواد الطاهر في كتابه الاستاذ علي في منهج البحث ا ل أ د ب ي في تاريخ التعليم ا ل إ س ل ا م ي مصطلحات و أ ل ق ا ب ع ل م ي ة لم يكتب لها أ ن تتطور فتدخل ا ل ح ي ا ة ا ل ت ع ل ي م ي ة فتصبح الليسانس مثلا ا ل إ ج ا ز ة ويصبح الدكتور الفقيه أ و ا ل ع ل ا م ة و إ ن م ا أ خ ذ ن ا ا ل أ ل ق ا ب ا ل أ و ر و ب ي ة كما وصلت هناك في آ خ ر أ ط و ا ر ه ا ك أ ن ن ا نرى في ا ل أ ل ق ا ب ا ل غ ر ب ي ة د ل ا ل ة الرقي و ا ل م د ن ي ة وبلغنا في ذلك أ ن تخلى علماء ا ل أ ز ه ر وشيوخه عن أ ل ق ا ب ه م فصاروا د ك ا ت ر ة وتبقى ا ل م س أ ل ة بعد ذلك وقبله م س أ ل ة الجوهر والمعنى والحرص على إ ي ف ا ء اللقب حقه من الجد, من الجد والجهد والذكاء و ا ل ش خ ص ي ة وصيانته من الابتذال ومواضع ا ل س خ ر ي ة ويتحمل ا ل م س ؤ و ل ي ة في ذلك الغرب والشرق على حد سواء فلتكن ل ل أ ل ق ا ب حرمتها ولنسهر نحن الباحثين وطالبي البحث على ر ع ا ي ة كرامتها انتهى كلامه يقول الشيخ بكر في الحاشية والمؤلف مع جودة كتابه بكر يقول مع في جودة يعني علي جواد الطاهر والمؤلف مع ج و د ة كتابه ل م يستطيع التخلص من و ض ر ا ل ت ب ع ي ة فقد رسم ذلك اللقب له على ط ر ة كتابه وارخه بالتاريخ الميلادي ولم ي ف ت ت ح بذكر الله تعالى فما معنى ا ل د ع و ة إ ل ى الشيء وعدم الالتزام به اللهم فسدد ا ل خ ط ا انتهى كلامه في ا ل ح ا ش ي ة ثم يقول الشيخ بكر و إ ن منهج الرعايه للشكل دون ا ل ح ق ي ق ة يسير في خ ط مناقض تماما ل م ر ت ب ا ه المسلمون منهجا لهم في الصدر ا ل أ و ل فكانوا يعتمدون الحقائق على الشكليات ورحم الله أ ئ م ة التابعين إ ذ كانوا لا يؤمرون في الجيوش عليهم إ ل ا من كانت له ص ح ب ة مع النبي صلى الله عليه وسلم ف أ ع ط و ه م قدرهم ل س ا ب ق ة ا ل إ س ل ا م و ص ح ب ة خير ا ل أ ن ا م حتى صار هذا المسلك دليلا على ا ل ص ح ب ة كما حرره الحافظ ا بن حجر رحمه الله تعالى في م ق د م ة ا ل إ ص ا ب ة و أ م ا م هذا ف إ ن م ب د أ هضم النفس واللصوق إ ل ى ا ل أ ر ض ونحوهما من مكارم ا ل أ خ ل ا ق من حليه المسلمين ع ا م ة و أ ه ل العلم و ا ل م ع ر ف ة منهم خ ا ص ة ليحس المسلم بانخفاض مستواها عند من ي أ ن ف من أ ن يدعى باسمه مجردا من هذا اللقب ومن يلفظ به عندما يعرف بشخصه أ و يرمز به في محرراته وهذا مسلك مناهض ل آ د ا ب أ ه ل العلم و ا ل م ع ر ف ة ك ا ف ة ويستطيع الناظر في كتب التراجم عندما ينعم النظر في السير والرجال أ ن يتجلى له بوضوح مظهر الانطباع بروح التواضع والافتقار ونتيجة لهذا ف ل م يرى من يلقب نفسه بما كان يستحقه من لقب علمي او لقب, لقب ت ز ك ي ة في حياته وزمانه بل سيرى مواقف الانفه من ذلك وهذا منتشر في كتب ا ل ن ق ل ة للسير والرجال فهذا الامام المحدث ابو اسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله المتوفى س ن ة س ع وعشرين و م ئ ة ل ل ه ج ر ة لما قال له شخص أ ا ن ت الشيخ أ ب و إ س ح ا ق قال لا أ ن ا أ ب و إ س ح ا ق وهذا العماد الحنبلي إ ب ر ا ه ي م بن عبد الواحد المقدسي المتوفى س ن ة أ ر ب ع ع ش ر ة و س ت م ا ئ ة ل ل ه ج ر ة كان إ ذ ا سمع عليه جزء وكتبوا على ظهره سمع على العالم الورع نهاهم عن ذلك كما في ذيل الروضتين ل أ ب ي ش ا م ة المقدسي وفي الشذرات لابن العماد في الجزء السادس ص ف ح ة أ ر ب ع ي ن وثلاثين قال ق التقي ا ل السبكي كان ابن دقيق العيد لا يخاطب أ ح د ا إ ل ا بقوله يا إ ن س ا ن غير اثنين الباجي وابن ا ل ر ف ع ة يا ق و ل ل ل ب ج ي ي امام إ و لابن ا ل ر ف ع ة يا فقيه انتهى والزم ف ي ترجمة ق ا البركات أحمد بن إبراهيم الكناني العسقلاني ض ي أبو أحمد بن الموقعين بالمنع من مزيد ا ل أ ل ق ا ب له و ل أ ب ي ه ولجده و أ م ر ه م بالاقتصار على قاضي ا ل ق ض ا ة لكل منهم وقال هذا وصف صحيح ومن ك ذ ا ع ن ي ا ل ق ا ئ ل السخوي ل إطرائه ا ا وأمرني من ب ق ت ص ا ر في ترجمته على ذلك شيوقه ونحو و ق الالقاب لست حل في من ز ئ د ع ي ه ومن ا ا ل ت ص د في ا ا ل ل أ ق ما جاء في ت ر ج م ة عبد الله بن وهب المالكي المتوفى س ن ة سبع وتسعين و م ئ ة ل ل ه ج ر ة كما في وفيات ا ل أ ع ي ا ن وثلاثين في الجزء الثالث صفحة ست برقم ب ر أ ع و ع ش ر ي ن و ث ل ا ث م ئ ة قال وسمعت ك مالك يكتب إليه إذا كتب ا إذا ا ن م إليه ل في ا الله ا ئ ل إلى ل عبد بن وهب ف ف ت ي يكن ي ولم ل هذا مع غيره ا مع ن ه وفيه ى ي أ ض ان في صفحة في الجزء الثالث صفحة 45 في ترجمة و300 الملقب بشيخ الإسلام ة للهجرة و400 قال وسمعت أن بعض ا ل أ ك ا ب ر قال له أ ن ت شيخ ا ل إ س ل ا م ف قال بل انا شيخ في الاسلام انتهى وقال ابو الحسن العامري المتوفى س ن ة احدى وثمانين وثلاثمائه ل ل ه ج ر ة في كتابه الامد على الابد قال ولقد كان شيخنا أ ب و زيد أ ح م د بن سهل البلخي رحمه الله مع توسعه في أ ص ن ا ف المعارف و ا س ت ق ا م ة طريقته في أ ب و ا ب الدين متى نسبه أ ح د من موقريه إ ل ى ا ل ح ك م ة يشمئز م ن ويقول لهفي على زمان ينسب فيه ناقص مثلي الى شرف ا ل ح ك م ة ثم قال وهذا حال أ س ت ا ذ ه يعقوب بن إ س ح ا ق الكندي وقال ابن الحاج في المدخل في الجزء ا ل أ و ل ص ف ح ة سبع وعشرين ومئه في معرض بحثه النفيس في ذلك أ ل ا ترى إ ل ى ا ل إ م ا م النووي رحمه الله تعالى من ا ل م ت أ خ ر ي ن لم يرض قط بهذا الاسم وكان يكرهه ك ر ا ه ة ش د ي د ة على ما نقل عنه وصح وقد وقع في بعض الكتب ا ل م ن س و ب ة إ ل ي ه رحمه الله تعالى أ ن ه قال إ ن ي لا أ ج ع ل أ ح د ا في حل ممن يسميني ب م ح ي الدين وكذلك غيره من العلماء العاملين بعلمهم وقد ر أ ي ت بعض الفضلاء من ا ل ش ا ف ع ي ة من أ ه ل الخير والصلاح إ ذ ا حكى شيئا عن النووي رحمه الله يقول قال يحيى النووي ف س أ ل ت ه عن ذلك فقال إ ن ا نكره أ ن نسميه باسم كان يكرهه في حياته فعلى هذا فهذه ا ل أ س م ا ء إ ن م ا وضعت عليهم تفعلا ا وهم م ر ا ء من ذلك انتهى ى المتوفى وهذا أبو و700 الشهير للهجرة رحمه الله العباس الإسلام الحليم السلام النميري بابن ا أحمد بن عبد بن عبد ل ع سنة شيخ تيمية ت رائد ا ل ق ي ا د ة إ ل ى ا ل س ل ف ي ة ا ل ر ش ي د ة على أ ن ق ا ض ا ل ت أ و ي ل و م ح ظ التقليد ومستحكم ا ل أ ه و ا ء والبدع كان كثيرا ما يقول ما أ ن انا بشيء وما م ي شيء م أنا بشيء وما مني شيء وكان لا يرضى تلقيبه بتقي الدين ويقول لكن أ ه ل ي لقبوني بذلك وهذا الشيخ محمد المبارك الجزائري ثم الدمشقي المتوفى س ن ة ثلاثين 30 و ث ل ا ث م ا ئ ة والف ل ل ه ج ر ة رحمه الله تعالى وجهت إليه الدولة رتبة علمية فاستاء جدا ولم يقبلها ولم يبعث بشكر إلى الوالي وما يغضب مثل غضبه عند ذكرها وهذا جدا ترجمته اليه يقبلها غضبه ذكرها رتبة فاستاء كتاب تاريخ الى رؤيا علمية مثل علماء يبعث يغضب في عند دمشق بشكر من في الجزء ا ل أ و ل صفحة 75 إلى 76 وهذا م ومئتين ئ ت ي ن إلى و ابن ه ب ي ر ة الشيباني صاحب ا ل إ ف ص ا ح المتوفى سنه ستين وخمسمائه للهجره قال وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن وزيريه من أ ه ل السماء جبريل وميكائيل ومن أ ه ل ا ل أ ر ض أ ب و بكر وعمر انتهى بل إ ن تشددهم في ذلك وصل إ ل ى حد عدم إ ط ل ا ق ه ا إ ل ا بقدر الاستحقاق ويتعقبون من تجاوز ذلك وانظر في القديم والحديث صفحة 97 ف ه وهذا م م و ه باب من النقول موسع يقع الناظر عليه من خلال تراجم الرجال وسيرها لا سيما ا ل ص ح ا ب ة رضي الله عنهم ثم ت ا ب ع و ن لهم ب إ ح س ا ن ثم ل ل و ر ث ة عنهم بحسب سهامهم من ميراث ا ل ن ب و ة ومنه يتحصل أ ن تلقيب المرء نفسه ب أ ل ق ا ب العلم و ا ل ت ز ك ي ة هو خلاف ا ل أ د ب النافع والسمت الصالح أ م ا اللقب بهذا اللفظ بخصوصه ه ذ ا اللفظ ب ف إ ن ي قد أ ج ل ت النظر فيه فوجدته لقبا غير سائغ ل أ م و ر منها سوى ما تقدم ما يلي واحد إن هذا اللفظ المستورد هو في أصل إطلاقه من عدو لنا في دنيانا وأخرتنا وقد علم من نصوص هذا اللفظ إطلاقه لنا دنيانا الشريعة إن من من المطهرة أصل علم في في ان من ن ب ا ن ي الايمان بغض اهل الاشراك وعدم موالاتهم والبعد عن التشبه باعداء الله الكافرين حتى في الالفاظ وهذا النقب من هذا القبيل وقد ابان جمع من الكاتبين عن ذلك ومنهما جاء في كتاب منهج البحث ا ل أ د ب ي إ ذ قال كثير من الدرجات لدى الغربيين من أ ص ل إ غ ر ي ق ي أ و لاتيني ثم تبناها الاستعمال الديني فكانت من مصطلحات ا ل ك ن ي س ة ورجالها ثم اطلقت على السنتين اللتين يمضيهما خبيج ا ل د ر ا س ة ا ل ث ا ن و ي ة في د ر ا س ة اللاهوت قبل ان يقبل للدكتوراه على مقاعد ا ل د ر ا س ة والدكتور في الاصل هو الذي يعلم علنا واطلقه اليهود على الرباني او الحاخام العالم بالشريعة واطلقه المسيحيون على الذي على الكتب المقدسة يفسر وفي عام ج ا ع اربعين ل وفي عام وثلاثمئه والف للميلاد جعلت ج ا م ع ة باريس اربع كليات هي اللاهوت القانون الطب الفنون اي الاداب、والعلوم. وبقي اللقب في الكليات الثلاث الاولى دون الفنون ولا يمنح الا بعد د ر ا س ة ص ع ب ة ق ا س ي ة تستغرق ما بين الثماني الى الاربع ع ش ر ة س ن ة تعقبها م ن ا ق ش ة ع ل ن ي ة يحصل الطالب فيها على اثر نجاحه فيها ا ل د ر ج ة شعار الدكتوراه وهي ا ل ج ب ة الروب والخاتم و ا ل ق ب ع ة ا ل م ر ب ع ة ولم يسمح ل ك ل ي ة الفنون الاداب والعلوم بلقب الدكتور الا بعد ا ل ث و ر ة الفرنسيه ة سنة وثمانمائة بموجب مرسوم السابع مرسوم من مارس سنة ثمان وثمانمائة وألف للميلاد الذي ينص على نظام والف و جديد عشر ر الذي على ل ل ينص د ك ت تمنح بمقتضاه الغت اللاهوت والعلوم ثم الجامعة خمس وثمانين والقانون سنة الاداب والطب في كلية كلية و ث م ا ن م ا ئ ة والف للميلاد انتهى ولعله بعد يتضح ان في استمراء هذا اللفظ والاعتزاز به ضربا من ضروب التشبه في الظاهر ونوع ركون في الباطن ولا يجمل بالمسلم تكثير سوادهم وعن ابي ذر رضي الله عنه من كثر سواد قوم فهو منهم رواه ابو يعنى وغيره و أ ق ل ما في هذا الوجه من المحاكاه أ ن ه من م ر ا ه ر ا ل ذ ل ة و ا ل ض ع ة و ت ب ع ي ة المغلوب للغالب والمسلم, والمسلم مطالب ب ا ل ع ز ة و ا ل أ ن ف ة من التبعيات ا ل م ا س خ ة ا ل م ج ر د ة من العوائد ا ل ن ا ف ع ة وما أ ل ط ف ما صاغه ا ل ع ل ا م ة محمد الخضر حسين من كلام في ذلك مضمنا ل م ق و ل ة ابن خلدون كما في رسائل ا ل إ ص ل ا ح صفحة 48 إلى 50 اثنان. وايضا ن و أ ف إ ن ه من مبناه دكتور غربي محدث لا يمت إ ل ى اللسان العربي ب ص ل ة فهو أ ت ي لا أ ص ل له ففي إ ط ل ا ق ه نبذ ل ل غ ة العرب ي في سنن كلامها ومناح لغتها وغض من ش أ ن ه ا فهو إ ذ ن من مواطن التخذيل والمسلم مطالب ب إ ح ي ا ء ل غ ة ا ل ق ر آ ن وشد ا ل أ م ة إ ل ي ه ا وتحريرها مما يشوبها و ا ل ل غ ة كما يقول ابن جني أ ص و ا ت يعبر بها كل قوم عن أ غ ر ا ض ه م فهل, فهل نعبر عن أ غ ر ا ض ن ا بغير لغتنا ويقول ابن ت ي م ي ة في اقتضاء الصراط المستقيم ص ف ح ة ثلاث ومائتين إ ن اللسان العربي شعار ا ل إ س ل ا م و أ ه ل ه واللغات من أ ع ظ م شعائر ا ل أ م م التي بها يتميزون انتهى و إ ذ ا كان اللحن يعد ه ج ن ة في اللسان تمسخ المعنى وتفسد المبنى وفيه يقول عبد الملك بن مروان كلمته ا ل م ش ه و ر ة اللحن في الكلام أ ق ب ح من الجدري في الوجه ويقول أ ي ض ا شيدني ارتقاء المنابر م خ ا ف ة اللحن إ ذ ا كان كذلك فما بالك إ ذ ا انضم إ ل ي ه نقص ب ن ي ة ا ل ل غ ة من أ ط ر ا ف ه ا واجتثاثها من أ ص ل ه ا حتى تصبح المولدات ل غ ة للتخاطب وزادا ل ح م ل ة ا ل أ ق ل ا م يقول البيروني محمد بن أ ح م د الخوارزمي المتوفى س ن ة أ 40 ر ب ع ي ن و أ ر ب ع م ا ئ ة ل ل ه ج ر ة والله لان اهجى بالعربيه احب إ ل ي من ان امدح بالفارسيه وقد قالوا ان الكلام مشتق من الكلم بفتح فسكون الذي هو الجرح ل ت أ ث ي ر ه في النفوس كما يؤثر الجرح حتى قال الشاعر جراحات السنان لها ا ل ت ئ م ولا يلتام ما جرح اللسان فكيف يجوز لنا أ ن نكلم ا ب ن ة عدنان وصالح ذريتها إ ن ه ا سموم إ ن تجرعها المسلمون تبدل الدخيل ب ا ل أ ص ي ل والهجين بالفصيح وصار سقط الكلام حليفا ل ل غ ة ا ل ق ر آ ن و إ ن المسلمين حقا أ ر ج ح و ا عقلا و أ ر ف ع و ا فهما من أ ن ي س ل و ا أ ي د ي ه م من لغتهم ا ل ف س ي ح ة المجال ا ل ن ا س ج ة على أ ح ك م مثال ويضعوها في قالب لغات نزع عنها أ ص ا ل ه الفصحى ولباس التقوى فاللهم سلم انتهى الوجه ا ل أ و ل و ا ل ب ق ي ة على الوجه الثاني